وعدان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحك الأكبر أن الله, أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فأعلموا, فاعلموا أنكم غير معجد الله وَأَشِرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَا لَمْ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 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقلدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتلوا الزكاه فخلوا سبيلهم, فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غَفُورٌ حريم وان احد من المشركين قدعرك فاجله حتى يسمع كلام الله ثم اذلقه ما له دعالك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 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فقدوا عن سبيله إنهم ساء ما كَمُخْمِلٍ إِلَّا هُوَ عَلٰثِمًا هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَأْتُوا وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَإِقْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ كثروا أيمانهم من بعد عذاب وطعن في دينهم فطأنوا فطأنوا الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أَلَا تقاتلون قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوْلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْمُ إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفق دور قوم مؤمنين ويذهب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم اوحسبتم ان تتركوا لمن يعلم, يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ولم يتقنوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكبر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ولم يخش إلا اللَّهَ فأي يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن, كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند لا يتهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله أعظم درجة عند وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم رفقهم برحمة منه وجنات وجنات لهم فينا نعيم مقيم خالدين فينا أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم إن استحبوا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن منكم فأولئك هم قل إن كان وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأنوالكم ترثتموها وتجار وتجار تخشون كسانا ومساكن ترضونها. ومساكن ترضونها تَقْضُونَهَا رَحَبَ من الله ورسوله وَرَسُولِهِ وَكِتَابٍ في فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فتربصوا حتى يأمن الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاتحين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شنيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ثم وليتم مجدرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا, وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جذاب الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أكور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجف, إنما المشركون نجف فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامله هذا وإن خفتم عيلتهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله من فضله شاء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزمون, ولا يحزمون ما حرم الله ورسوله ولا يزينون ذين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا دين الحق من الذين الكتاب حتى يعقد الجزية حتى يعقد وهم صادقون وطال كي ينود عذير الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأسواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل واتلهم الله أنا يؤفكون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 يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُوقِفُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْذُ اللَّه وَيَأْذُ الله وَيَأْذُ اللَّه إلا أَن يُثْمِنُوا نُورًا وَلَهُمْ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 إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ويصدون, ويصدون عن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب وَالْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَهَا ولا ننفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم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 فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما نقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين إن من النسيء زياده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 ويستبدل قوما غيركم ولا تقروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين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 وجعل كلمه الذين كفروا السبل وَكَلِمَةُ الله هي العليا و الله هي العليا والله عزيز حكيم يغفر خطاياه وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعْتُمُوهُ لاتبعوك ولكن بعجت عليهم الشطا وسيحلفون بالله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يذلكون أنفسهم والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم وتعلم الكاذبين حتى الله عنك بما ذنت لهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين خدقوا وتعلم الكائبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إِنَّمَا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ واركابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارى برقه جلع عبدوا وَلَكِنْ عزته ولكن كره اللهم بعادهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع لو خرجوا فيكم ما تاتوكم الا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم وفيكم تم اعون لهم والله عليم بالظالمين لقد اذروا الفتنتهم مضدوا وطلقوا لك الأمور حتى جاء بحق وظهر أمر الله وهم وَلَقَوْمٍ يَقُولُ اذَلِّي وَلَا تَفْنِ تَلاَ كُلُّ فِتْنَةٍ ثَقَتُوا وَإِنَّ جَنَّتَهُم لَمِنْ إن تصبت حسنة تزخون وإن تصبت مصيبة يقول يَقُولُ قد أخذنا أمرنا من قبل ويترى له وهم قل لا ما الله قل لن يطيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مهدنا هو وعلى الله بل يزوى قل هل سرب بنا إلا إحدى وان فنون تربط بكم اي الله النور يطيبكم الله بعطاء من عنده أو باي فيها فتربط فترنمور إنا لأكم تربطون قل أنبقوا طوحاً أهتمهاً لن إنكم كنتم فَوَمَنْ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ وَمَا إلا أننا انتفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا ومكسالا ولا موفقون إلا ومكائمون فلا تعجبك أنمارهم ولا أمدادهم إلا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الْخَيْرَاتِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَّبَ أَن تُصْبِرُ أُمُورُكَ فَيعْجِفُونَ بِاللَّهِ وَيَخْشَوْنَ مِنَ اللَّهِ لو يجدون مملكاً أو مغرارات أو مدخلاً لولاً بليه وهم يجمعون ومن يلغذك في الصدقات فإن منها أرضوا هم يحققون ولو أنهم رضون ما أتعبد الله ورسوله وقالوا حسن الله وقالوا حسن ذو بالفقراء والمساكين والمتاكلين والعامين عناها قلوبهم ولن قلوبهم وفي الرزق رب في الذنوب الله وفي السبيل فايضا من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين وَمِنْهُمُ النبي يَعْقُدُونَ عَلَى اللَّهِ عُقْدَةَ الْإِيمَانِ خير لكم يؤمن شَهِدُوا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لَمْ يَشْهَدُوا وَقَدْ ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم, أليم يحرقون لكم والله ورسوله اقول ان ربك إن كان منين الا يعظم امنه من هو الله Zamknij na moją twarz, zamknij na moją na moją na يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل اتهذبوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن تألزهم ليحظرن إنما كنون قل اذ الله و اياته ورسوله كنتم لا قد ان كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد امالكم اني النعم عن الله بقي منكوا لعلك تبقي لعلك تبقي قا أنت الدنيا يا موسى امرنا بالمنك وينهون عن المعروف ويقطفون اجلهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعطى Siedem kobiet, które są w stanie zniszczyć, nie są w stanie zniszczyć, nie الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته أكثر أموالاً وأكثر أموالاً وأولاداً فتدمت عليهم ما استمتعتم بصلاحكم كما استمتعتم قبلكم بصلاحكم وقصتم كالذي خارور أولئك حرقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لَّيْسَ يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ مُنَافِقٌ قَوْمٌ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ حَضَرَهُمُ وقوم الدرامين وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسلهم بالمدينات فما كان الله يغلل لهم ولكن كانوا أن تتهم أمنياء بعض يأمرون بالمحروف وينهر بعض المنجد ويظيمون الصلاة ويظيمون الصلاة ويأتون الله ورسوله أولاك كي الله أولئك فِي الله إن الله عزيز حكيم وعد الله نَرَىٰكَ جلي تكذب أنما هو في تِبَاوَ ذٰلِكَ هُوَ الْمَثْوٰى ذُرَى وبحواهم تهيئنا وبحس المصير يحذبون بالله ما قالوا ولقد ظاروا كلمة وَكَفَرُوا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وَمَا نَقَضُمُ إِلَّهَا أَنْ أَقْنَاءُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فإن يتوبوا يفقيرا لهم وإن يتولوا يعذرهم الله عذابا فِي في الدنيا والساخرة وما لهم في وَلَا من وَمِنْهُمْ ولا مصير ومن من الله لَن نَوَدَّقَن لَن نَوَدَّقَن وَلَن نَكُونَ لَهُمُ الْأَصْحَابَ سَيَرَوْنَ فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخذب الله ما وأبوه وبما كانوا, وبما كانوا يكببون ألا يعلمون ان الله يعلم فضره ونجوابه وأن الله علم يوب ألم يعلمه أن الله يعلم فضره ونجوابه وأن الله إن ينزل المُطْلِعين من المؤمنين أسرى ضاربين، ولكن لا يجدون، ولكن لا يجدون إلا عذبه فيخافون منه، سَقِيَوْا بِهِ مِنْهُ، Niech i nie mogą uspokoić się w tej chwili. Niech Państwo nie mogą فلذلك يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاتحين فجاء المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله وتعبوا أن يجاهدوا بأنها بهم فِي تطير في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا جهنم أشد حرار لو كانوا يفهمون فليوحكوا قليلهم من كثيرا جزاءهم بما كانوا يكتبون فإن وجعت الله إلى طائفة منهم فتأذنوا فسألوك في القبر فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عبدوا إنكم بِالْقُرْبِ بالقعود أول مر فقعدوا مع ولا تقبض على أحد منهم ما أرادوه ولا تقم على قدر ولا تقم على قدر ولا تقم على قدر إنهم كفوا بالله ورسوله ونعم ونصيبهم ولا أحجبك أهوارهم وأولادهم إنما تريد الله أن يعزبهم بنا في الدنيا وتذنق أنفسهم وهم كافرون أنزلت سورة أن آمنوا بالله أن آمنوا بالله وجاهدوا برسوله إذا أذنك أولو الطول منهم وقالوا زرنا لكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع وقبع على قلوبهم فهم لا يفقنون لكن الرسول والذين امنوا معهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك له الخير وَأُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها ذلك الفمد العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم, لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا من إنهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما إذا نصحوا لله ورسوله. لا الْمُطَّغِينَ مِنَ التَّوَّابِينَ والله رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَلَا قلت لا أجد ما أحمرهم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيقوا من الزمن حفلا ألا يجدوا ما ينفقون إننا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان Wa qadalla wa laa qulu bihim يعتبرون عينيكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن من لكم قد نبتأل الله من أخباركم وسيوم عملكم ورسوله ثم ترزدون إلى عالم الغيب فينذبهكم بما كنتم تأملون سيعرفون بالله لكم إذا انطلبتهم إليهم لتحرقوا عنهم عنهم إنهم رجل ومأمان جهنم جزاء بما كانوا يمسجون يحذفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى فإن الله لا عن القوم الاهواء أشد كفرا واذا قام وعيدا الا يعلم حدود ما عند الله على ومن الأعراض من ينتقد ما ينفق ما هو وترتبت صدور الدواء عليه اذا يوت الدهر والله سميع عليم ومن الآراب من يمنع الله واليوم الآخر ويستقذ ويستقذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها سيدخلهم الله, الله في رحمته إن الله رسول ورحيم والتاجبون من ذوهرين والأموطان والذين اتبعوهم سيدخلهم الله والذين اتبعوهم بإشتال وضي الله عنهم ورهوه عنهم وأعدنا لهم جنات تجري تحتها الأمهار جنات تجري تحتها لا عليك الفوز لي ومن من حنكم من الأعرار اراد ومن اهل الذين اجبرتم على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم انردتم الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملهم صالحا واخر سويها خلطوا عمدهم صالحا وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله بطور رحيم خذ من أنوارهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم, عليهم إن صلاة تفكروا لهم والله سميع عليم ألم وَلَقَبَلُوا أُورُثَ عَنْهِ بَعْدِهِ وَيَكُونُونَ قَاعِدِينَ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَجْلِسُ وَعَلَى وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَجْلِسُ وَعَلَى الرَّقِيمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ والمؤمنون والتغضون إلى عالب الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم نعلمون وآخرون ممتعون لعلم بالله I <laughs> gonna إن تقدروا أن تغفرو وتقفرو وتفعلن أجر الدنيا ويرضى لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلونه إلا رضا إلى الحسنى وَاللَّهُ يَشْهَرُ لِنَّهُ الَّكَابِبُونَ لَا فِيهِ لما جدوا على تقوى من أول يوم أحق أن تقول فيه فيه رجال يحبون أن يظهروا والله يحب الضعين فمن أرسل الدنيا على تقوى من الله من أول خير أنه من أسرة بنيانا وعلى شفا جرب الهار فانهار لا يزال النبي عنهم الذي بنوا ريبا في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم والله عليم حكيم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا العالم الأفضل في السورة والإنجيل والقرآن ومن أوقى بعهده من الله مثل الشيخوخ فيعته الذي لا يعتن به وذلك هو الكفر العظيم الدائمون العابدون الحامدون الفائكون الراكعون الرائعون العابدون الآخرون بالنحروق والنام العلم تجوى الحافظون الحدود الله واجشر للمؤمنين ما كان بالنبي والولي لم أعلموا أن للمشركين كانوا وَأَوْ كَأَنَّهُمْ قُرَبَةٌ بَيْنَ يَدَيْ نَارٍ مَا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُهُمْ بِغَمْرٍ إِلَّا عن إِلَّا عن لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ نَعْبُدُهُ إِنَّ إبراهيم حتى البيئة لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم الملك السماوات والأرض يحوي ويهوين وما لكم من دون الله من ولي ولا لقد تاب الله عن النبي والمهاجر وعن الله الذي اتبعوا في رئاء من ذاتنا لا يفكر قلوب إذنهم ثم يَمْشُونَ بِهِمْ وَيُخْضَرُّونَ وَعَدَّتْ سَنَاتِ الَّذِينَ قُلْ لَكُمْ عَلَيْهِمُ, الأرض وضرقت عليهم Dziękuje <toddress> za ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أرسول الله ولا ولا يضردوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا نصر ولا نصر ولا, نصر ولا نصر ولا من في سبيل الله ولا يطلقون من ضحا ولا من في سبيل ولا يطلقون من ولا ينالون من ضحا وإن ينجد الله كيف لهم به عمل الله. إن الله لا يبيع أجر المحسنين، ولا يلبون لفقتهم صغيرتهم ولا كبرتهم، ولا يقطعون عبيدا، ولا يقطعون ما أبين كذب لهم كذبا لهم ليجب لهم وأحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون ليبطروا كذا ولو لا نفرهم كل مبطل منه الله فقل الدين ولينذروا, قرنهم ولينذروا قرنهم إذا إليهم لعلهم آمَنُوا يا, يا أيها الذين آمنوا واجلوا الذين يدونكم من الكفار فيكم برضه. وَلَنُذِيقَنَّهُم أَلَمَ الضَّرَّاءِ وَلَنَ نُعَذِّبَنَّهُم عَذَابًا شَدِيدًا وَإِذَا هَاهُنَا فمنهم من مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْ مَنْ فَعَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَامًا وَهُمْ يَسْتَسِرُونَ وَعَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْتًا فَزَادَتْهُمْ رِجْتًا إِلَاءِ ذِهِمْ وَمَاثُوا أولا يرون أنهم يبتدون في كل عام يبتدون فيه كل عام مروة أو مروة عيد ثم لا يترون وراءهم سورة وقرأتهم إلى بعض أن يراتهم من أحد ثم منهم طرحوا الله قلوبا لأن من لا يفقنون لقد رسول من يا قديشكم رزق من أحبكم عزيز لا على ألين عليكم كريم عليكم حسن عليكم بالمنير <تصفيق> الله لا إله إلا الله جل جل إلا هو على